حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم مشيت هواحد خلوني جاحد يكمنى طيب الدنيا ساحب ناس <نسكن> كرالينا علينا <الخيرجينا> واكلين معانا دعين علينا هي, هي بيت كده اخرتها كده هي بيت كده اخرتها كده بتدوس على قلبي اللي شايل حملكم هو انتوا هي مش مكسوفين من نفسكم من, من ناهيه وين شال جايي ما اخري اللي متشافين ابطال انا شفتها ياد المرار شايف صفار الجد كله جاي في الهزار القلب شايل والبخت مائل حتى اللي مني في ظهر عشان انا عمكم انا من زمان يا عم كاسر نفسكم من ناهيه غيري عشان جايب اخري كلمه شافين ابطال انا شفتها بتيجي نكر عمها قطر على ارضنا متسيط عندكم في الدنيا كلها سريع على موقع دي